tedirüş <gülüyor> ve sufufakum. Fakine tesviyata sufufemin tamamı sala. Saflanızı sık ve düzgün tutun. Safın düzgünlüğü namazın tamamındandır. Allahu Akbar.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 Amen. Amen. Uh وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَئِكُمْ وَإِلَهُنَا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 آياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبلي من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد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 ويستعجلونك بالعذاب لولا أجل مسمّل جاوم العذاب ولا يأتينهم ولا يأتينهم بغتتهم لا يشعرون. يسكع جلوك بالعذاب وإن جاءن مل محيقة بالكافرين يوم يغشهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذو قومكم تعملون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 الله بكل شيء عليم، ولئن سألتهم منزل من, من السماء ما أوفى أحيا، فأحيا به الأرض من بعد موتها لا يقولون الله وللحمد لله.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 فَإِذَا أَرَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَا فَلَمَا نَجَّاهُمْ إلَى الْبَرِّ إذَا أُمْ يُشْرِكُونَ لِيَأْكُفُوا بِمَا تَيَنَّاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَّمَنَا مِنَ طوف ويخطف الناس من حولهم اتى بالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون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 الله أكبر أنفلامي غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم في بضعة الأمر من قبل ومن بعد ويوم إذ يفرح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 ق الله سموات والارض وما بينهما الا بالحق إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بنقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وعمروها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 فتقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم, فهم في روضة يحبرون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 إذا أنتم بشر وَمِنْ ومن أَنْ أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا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 من ليل والنار وابتغاركم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل وينزل من السماء من فيحيي به الأرض بعض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 خلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.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 إذا قوم منه رحمة فإذا فإذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة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 صالحان فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات مبشراته وليثيقكم من رحمته ولتجري يُرْفَعُ كُبِّي بِأَمْرِي وَلِتَبْتَغُونَ فَضْلَهُ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ, فجاءوهم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ in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 ياتناه فهم مسلمون. الله الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ثم بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء.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 وتم <تصفيق> لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم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 لا يستخف ولا يستخف أنك الذين لا يوقنون. الأفلام. تلك آيات الكتاب الحكيم. ودواء ورحمة للمحسنين.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 خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقا فيها وألقا في الأرض روازيا تميد بكم وبث فيها وبث فيها من كل دب. وأنزلنا من السماء ما فأنبتنا فيها فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ظلم مبين ولقد آتينا لقمان لحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فمن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذا قال لقمان لبنيه وهو يعذه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا إنسان بوالديه حملت أمه وهنا حملت أمه وهنا على وهني وفصله في عامين أنأشكر لي ولوالديك أنأشكر لي ولوالديك إلي المصير. وَإِنَّ جَهْدَكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَك بِهِ عِلْمٌ مَا لَيْسَ لَك بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطْعِهُ مَا وَصَاحِبُهُ مَا فِي الدُّنْيَا مَعْطَى وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَن أَنَا بِيَلِي ثُمَّ إِلَيَّ مُرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا فَتَكُمْ إِذْ قَالَ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ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 واغضد من, من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطن ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير الله أكبر ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوسخى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فينبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلم لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن في الأرض من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 وَأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ وَيُولِجُ النهار في اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر فمنهم مقتصدا وما يجحد بآياتنا إلا كل خفار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم وخشوا يوما وخشوا يوما لا يجزي والد عن ولدي, عن ولدي ولا مولود وجاز عن شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده الم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرواح وما تدري نفس ماذا تقسم غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Elif lam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 ما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دوني من ولي ولا شفيع أ تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره كان مقدار ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من قين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأمصار والأسئل قليلا ما تشكرون وقالوا إذا ضللنا في الأرض فإنا لفي الخلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون الله اقل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون ولو ترى اذ المجرمون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إن موقن و ولو شئنا لأتينا كل نفس هدأ ولكن ولكن حق القول مني لأملا أن نجاهنما من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء أَيَّ هذا هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 في لهم من قرة عين من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَا كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُون أَمَالْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوَقُ عَذَابًا نَارٌ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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ عَارَضَ عَنْهَا إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُتَقِمُونَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُونُ فِي مِرْيَةٍ مِنْ اللِّقَاءِ وَجَعَلْنَاهُ دَلِيبًا إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أو لم يهدي لهم كمن لهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَو分别 نسوك الماء إلى الأرض جرزة فنخرج فنخرج بزرع تأكل منه أنعام تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أسلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إن وأنهم منتظرون الله يا أيها النبي اتق الله ولا تتع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك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 وما جعل ادعي وما جعل دعياكم ابناكم ذلك قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو اقصق عند الله فإن لم علم آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح في ما أخطأتم به ولكن ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما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 Quan Tä وَإِذَا خَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِثَاقَهُمْ وَمِن كَوْمِنُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِنَ عَذَّ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الذين أذن من ذكرو نعمة الله عليكم إذ جاءتكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريح فأرسلنا عليهم ريح وجنود لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أس, ومن أس فَلَمِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارِ وغل وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ بَتُلْيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَبُّ مَا وَعْدَنَ اللَّهُ مَا وَعْدَنَ اللَّهُ رَسُولُهُ إلَّا غُرُوراً وَإِذْ قَالَ الطَّاعِفُ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِ بَلَامٍ قَامَ لَكُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِ يَا أَهْلَ يَثْرِ بَلَامٍ قَامَ لَكُمْ فَرْجِعُوا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 يعصيكم قل ما الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم ان اراد بكم سوء ان او اراد بكم رحمه ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا الله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 وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وأنزل الذين ظهروا وأن وأنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب موس موسيا صيهم وقد ف في قلوبهم وقد ف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون, وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم لهم الأرض لم تطأها وكان الله على كل شيء قدير يا أيها النبي قل لأزواجه يقتنن تريدن الحياة الدنيا يقتنن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعن وأسرحن سرا صحا جميلة وَيَكُنُّ تَنُرِضِنَ الله وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا الله أكبر